أَيَتَوْطِيبًا إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبْشِرُكَ بِحِيَاءٍ صَادِقٍ مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب إما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمضا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار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 يَأْتِيهِ إِلَيَّ <سؤال> وَمَا كُنْتُ لَدَيَّهُ إِذُ الْقَوْمُ أَقَلَامُهُمْ أَيُذِنُ يَكْثُلُ مَوْتًا وَمَا كُنْتُ لَدَيَّهُ إِذْ يَقْتَصِمُونَ إِنْ قَالَتِ الْمَلَأُ يا به شوق بكلمه من الحسن المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم ما وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربي